فقل إِنَّمَا الغيب لله فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آياتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَع مَكْرَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعماق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وَظَنَّ أَهلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لِيَلٍّ أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لِيَلٍّ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يخرج الحي مِنَ, الميت ويخرج الميت من الحي ومن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كنتم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ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 يجمعون قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون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 ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ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 فَلَمَّا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين مُوسَى قال موسى لَمَّا للحق لما جاءكم وَلَا هذا ولا يفلح الساحرون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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 113. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله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 وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم